بسم, بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الكفيف العربي تقدم, تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه الهندة الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب بيت البيت في المنام على وجوه هو زوجة الرجل التي يأوي إليها ومنه يقال دخل فلان بيته إذا تزوج وربما دل بيته على جسمه فإن قال رأيتك أني بنيت في داري بيت جديدا فإن كان مريضا افاق وصح جسمه وكذلك إن كان في داره مريض ومن رأى أنه قد على فوق بيت مجهول أصاب امراه بقدر البيت وخطره ومن رأى أنه حبس في بيت موثق مقفل عليه بابه والبيت وسط البيوت نال خيرا وعافية ومن رأى أنه احتمل بيتا وسار به احتمل مؤونة امراه ومن رأى أنه خرج في بيت صغير خرج منهم بلاط إذا رأى البلاط في المنام مبسوطا موضع الرخام كان دليلا على تغير الحال في المناصب والزوجات والمراكب والأماكن والمعيشة بالوعة البالوعة في المنام خادم السفينة وقيل امرأة سفيها ومن سدت عليه بالوعته ضاقت عليه المذاهب وتعسر قوله بوق البوق في المنام صيت حسن وسمعه وحرب وارهاب للعدو ومن سمع في الرؤيا صوت البوق فانه يدعى الى وقعه والبوق خادم مع رياسة والبوق يدل على اخبار باطله وصاحب البوق يدل على رجل غماز وربما البوق في المنام خير يظهر هو في المنام بسطة وعز ورفعة خصوصا إن ملكه وجلس عليه في الشتاء والبساط وكل الأنماط اله ورب البيت وقيل بل جوار فإن رأى كأنه نظر إلى بساط مبسوط فيه تمثال رجل يتكلم فإن هو عرف الرجل الذي رأى صوته فيه فإن ذلك رجل على باطل ويرى صاحب الرؤيا منه أو يسمع عنه كلاما يتعجب منه والبساط دنيا لصاحبه الذي بسط له وان رأى البساط مطوية طويت دنيا عنه أو سيبسط له في المستانف. ويدل البساط على مجالسة الحكام والرؤساء بردعة البردعة في المنام دالة على زوال الهم والنكد والتعب وتجهيز الأمور للسفر برج إذا رأى الإنسان في منانه انه في برج فلا يأمل ممن يطلبه وإن كان مريضا مات وقيل من رأى أنه على سور أو برج أو حائط فإن ذلك ظفر برجل عظيم الخطر بستان هو في المنان الاستغفار فمن رأى أنه يسقي بستانه فإنه يأتي أهله ومن رأى أنه دخل بستانا مجهولا قد تأثر ورقه أصابه هم وقد يدل البستان المجهول على المصحف الكريم لأنه مثل البستان في عيون الناظرين وبين يدي القارئ يجني أبدا من ثمار حكمته وهو باق بأصوله وربما دل البستان على السوق ودار العروس فشجره موائدها وثمره طعامها وربما دل على مكان أو حيان يستغل منه واستفاد فيه كالحوانيت والحمامات والأرحية والدواب والأنعام وسائر الغلات وعلى الجامع والمدرسة ألبا وربما دل على الزوجة والولد والمال وطيب العيش وزوال الهموم والأنكد بندق البندق في المنام رجل غريب غني سخي ثقيل الروح مؤلف بين الناس ويقال إنه مال من كد فمن أكله نال مالا بكد وقيل البندق وكل ما كان له قش يابس يدل على صخب وحزن بلح البلح في المنام رزق او رسول بخيرش وبراء انه يأكل البلح فانه يستفيد مالا حلالا والبلح مال ليس بذاق بسر البسر يدل في المنام على وجود الماء للمحتاج اليه وربما دل الاحمر من البصر على غلبة الدم والاصفر على غلبة الصفراء برقوق اذا رأاه في منامه في اوانه دل على خير وعافية او في غير اوانه دل على هم وتعب وشجرة البرقوق رجل نفاع لجميع الناس بطيخ البطيخ في المنام رجل صاحب هموم ومريض كثير الحبس فمن رأاه اصابه هم لا يهتدي اليه ولا يدري عقبته ومن أنه انه يأكل البطيخ فانه يخرج من الحبس قاله ابن سيدي لقوله تعالى فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه يعني البطيخ ومن راى انه مد يده الى السماء فاخذ بطيخه فانه يطلب منصبا رفيعا او مقاما عاليا او ملكا وناله سريعا ينضج صحة جسم ومن راى ان البطيخ يرمى في داره فانه يموت من اهله بعدد كل واحدة منه والبطيخ في المنام مرض والاخضر الفج الذي لم ينضج صحة جسم والبطيخ الاخضر بلدة او ولد او زوجة او رأس رقيق فان دخل على مريض يحتاجه عوفي وان يحتجه دل على مرضه واللب فهم وعلم والبطيخ الأصفر نساء ورجال لهم ثناء حسن وخير وربما دل على المرأة ذات الخصال الجميلة أو العيوب الرديئة لخشونة الجلد وثقل الطقع وصفرة اللون فيرى بطيخا مقطع دل على الدين يقضيه أو يستقضيه في عدة أشهر والبطيخ الأحمر يدل على أصناف الحلي بصل البصر في المنام دليل شر لمن أكله فمن رأى أنه أكل بصلا وكان مريضا فإنه يموت والاخضر منه يدل على ربح مع كد والكثير منه يدل على صحة الجسم مع حزن وفراق وإذا رأى الإنسان في منامه كأنه يأكل من البقول ذوات الرائحه فإن ذلك يدل على ظهور شيء خفي ويعرض له بغض من أهل بيته وأما ما يقشر منه ويجرد فإنه يدل على مضار وذلك لما يرمى منه في الفضل من الفضول وإذا أكل المريض في منامه بصلا قليلا دل على موته وإن كان كثيرا دل على برئه من المرض. ومن رأى البصل ولم يأكل منه فهو خير ومن رأى أنه يقشر البصل فإنه يتملق الرجل والبصل مال ويدل للمسافر على الصحة والسلامة والله أعلم باذنجان الباذنجان في المنام يدل في وقته على رزق بأدنى هم وفي غير وقته مكروه واكله يدل على اتيان الرخص والتملك في الكلام والحقد والغش ويدل على الرجل الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وربما دل الباذنجان لارضاب الصيد على الفرح والسرور من جهة الصيد بزر كل نوع يلقى في الارض فهو ولد ونسب الى ذلك النوع واما البذور والحبوب التي هي من الأدوية، فانها كتب مستنبطة فيها الزهد والورع والبذور في المنام نسل صالح بذر البذر هو في المنام اذا كان لشيء لا يمكن بذره او في موضع لا ينيق به دل على الاسراف وربما دل البذر على الساعة في الرزق والعلم والاطلاع على الصنعة الجليلة وربما دل البذر على معشرة أهل الشر وبذر البذور في الأرض يدل على الولد ومن راى كأنه بذر بذرا وعلق فإنه ينال شرفا وإن لم يعلق أصابه هم بيدر هو في المنام مال مجموع من عمل طويل وجهد كبير وقيل هو مال يصيبه مالكه من كسب غيره أو علم يعلمه بهار البهار يدل في المنام على ولد يموت طفلة أو فرح لا يدوم أو تجارة تزول أو امراه تفارقه أو منصب ينتقل عنه وقيل البهار دراهم بنفسج البنفسج هو في المنام جارية بارعة فمن التقطه قبل جارية كذلك فقيل البنفسج امرأة جميلة والبنفسج وما شابهه من الرياحين دليل على المرأة قليلة الثبات او الولد قصير العذر او كثير الامراض فان رأى البنفسج الحياة في منامه مع شيء من الورود فانه يدل على الالفه والمحبة بلبل البلبل يدل في المنام على رجل موسر او امرأة موسيرة. وقيل البلبل يدل على ولد قارئ لكتاب الله تعالى وأهلام صغير وما رأى بلبل فهو دليل على ولد من جارية غير مؤتلف الببغاء الببغاء في المنام رجل نخاس كذاب ظلوم وقيل هو رجل فيلسوف وفرخه ولد فيلسوف والببغاء دالة على المرأة الجميلة ذات الحركة والفصاحة او الولد كذلك وربما دلت على المرأة من العجم كما تدل عن رجل كثير التيه والصلف او كثير البغي والبغاء بوم البوم هو في المنام حاكم جبار مهون على الناس وهو ايضا رجل لص مكابر شديد الشوكة ويدل البوم على البطالة في العمل وعلى ذهاب الفزع والخوف والبومة إنسان خائن مكائد لا خير فيه فمن أنه عالج بومة فانه يعالج إنسان كذلك لا قوام عنده ولا ثبات له على حق ومن رأى أن بومة وقعت في بيته فانه خير يأتيه بموت إنسان والبوم يدل على اللصوص بين الجدران ويدل على الفرقة والوحشة وخراب العامل والكلام الفاحش باز البازي هو في المنام اذا كان مطواعا مجيبا يدل على سلطان يصاحبه في خدم وحشم وذلك لاقتدار البازي على الطير فان رأى انه يدعو البزان فانه ينال اعوانا والبازي رجل ذو جاه وذكر وشرف ومن أخذه يرزق ابنا كبيرا وان كان هو من اهل الحكم وارباب السلطان نال مجدا ورفعه فان ذهب من يده وبقي ساقه ذهبت سطوته وبقي ذكره وان بقي في يده شيء من الريش بغى في بعض عزه وسلطانه والباز يدل على العز والمجد والنصر وبلوغ الامال والزينة بالأولاد والأزواج والأموال والصحة وتفريج الهموم والأنكاد وصحة الأبصار وكثرة الأسفار وعبما دل على الموت لاقتناص الأرواح ويدل على السجن والقيد والتقطير في المطعم والمشرب باشق الباشق يدل في المنام على حاكم جاهل ظالم وهو دون الباز في التسلط وقيل من راى كانه اخذ باشقا بيده فانه لص يقع في يديه ويدخله السجن ومن رأى على يده باشقا تخير اناسا عجزه برغوث البرغوث هو في المنام رجل طعام ضعيف مسكين ومن راى كان البراغيث تلذه من غما وتهديدا من قبل الاوباش والاراذل وقيل من قرصه برغوث مال مالا دق البق في المنام أعداء ضعاف أو أعوان وأصحاب وخدام لا وفاء لهم والبق يدل على الهم والحزن راى كأن البق احتوى عليه واحتوشه شن عليه قوم شرار ومرأى أنه يزاول بق فإنه يزاول انسانا ضعيفا بقر البقر في المنام يدل على السنين فالبقرة السوداء والصفراء سنة فيها سرور وخصب والغرة في البقرة شدة في أول السنة والبقر السنان سنون ذات خصب والمهازيل سنون ذات قحط وجذب وأكل لحم البقر في المنام إفادة مال حلال وقيل البقرة رفعة وشرف بقدر ما أكل وأصاب فإذا كانت البقرة سمينة فإنها امرأة ذات وراء وإن كانت ذات قرون فإنها امرأة ذات متعة ونشوز وإن كانت حلوبة فإنها ذات منفعة وخبرة ومرأة أنه أهدي إليه لبل بقره فإنه ينال امرأة صالحة حليمة شريفة ومرأة كأنه راكب بقرة فإنه ينال غنا وينجو من همه وغمه ومن رأى كأنه يضرب ثورا أو بقرة بخشبه فإن له عند الله ذنوبا كثيرة ومن رأى كأن ثورا أو بقرة خدشت فإنه يناله مرض بقدر الخج البرزون في المنام جد الإنسان وسعيه وما عظم من البرازين كان أفضل في أمور الدنيا وقيل البرزون المرأة فمن راى انه نازع برذونا وهو لا يقدر على امساكه فان امراته تكون سليطه وقيل البرذون سفر ومن راى انه يسير على ظهر برذونه فانه يسافر سفرا بعيدا وينال خيرا من قبل امراته فان انه ركبه وطار به بين السماء والارض سافر بامراته وارتفع شانه والاشخر من البرازيم يدل على حزن لصاحبه وقيل البرذون يدل على مخاصمة وقيل يدل على رجل اعمى ومن أنه انه يركب برذونا زلولا مسرعا فانه يصيب خيرا وسعداء ومن راى انه يركب برذونا وعادته, وعادته ان يركب الفرس فان منزلته تتضع وقدره ينقص ومن كانت عادته ركوب الحمار فركب برذونا ارتفع ذكره وكثر كسبه وعلا مجده البغل. البغل في المنام سفر وهو رجل احمق ولد زنا لأن أباه من غير جنسه فمر أنه ركب بغلا أغرى محجلا وتوجه نحو القبلة حج وإن توجه إلى ناخية أخرى فإنه سفر مع شرف ركوب البغل يدل على طول العمر والتزوج بامرأة عاقر لا تلد والبغلة بسرجها وآلاتها امرأة حسناء اديبة وركب ركب بغلة ليست له فإنه فانها علامة فاحشة يأتيها ومن أنه انه ركب بغلة وكان له عدو او خصم شديد او عبد خبيث فانه يظفر به ويقهره ومن بغلة تتوجأ فهو رجاء لزيادة مال ومن سقط عن بغلته عزل عن رتبته ومن أنه انه شرب لبن بغلة اصابه هول او عسر بقدر ما شرب وقيل البغل في المنام ولد كثير الكد والسعي صبور كثير البطر عديم النسل بعوض هو في المنام عدو يسفك الدماء ويشويه البدن وربما دل على الناموس والحرمه وشدة البأس باللور رؤيته في المنام تدل على النساء فمراء انه ملك اناء بالنور تزوج امرأة نفيسة بعر مراء في منامه انه يكنس بعر الغنم او يحمله او يملكه فانه يصيب مالا برص مرى في منامه انه ابرص فانه يصيب كسوة من غير زينة وميراثة والبرص مال بخر مرى في منامه أن به بخرا فإنه يتكلم بكلام يثم به على نفسه ويتكبر ويقع منه في شدة وعذاب وإن كان وجده من غيره فإنه يسمع قولا قبيحا سميجا إن أنه لم يزل أبخر فإنه رجل يكثر الخنا والفحش والبخر جفى وقسوة بثر مرى في منامه أنه خرجت به بثرة ثم انشقت وسال منها صديد او قيح صار ذلك ظافرا له وكذلك كل من اكل بدنه شيء اذاه وظفر به واخذه فانه في التأويل ظافر واخذه افاده مال من غنيمة فان رأى على جسده بثرا او قروحا فانه يصيب مالا بقدر قوتها في المدة وكثرتها لان تأويل المدة هو مال محدود وشبه الغلات وكل ما مضى منها عاد مكانه وكل زيادة في الجسم إذا لم تضر صاحبها فهي زيادة في النعمة والخير حرف التاء تسبيح من أنه يسبح الله تعالى في المنام فإنه رجل مؤمن لأن من لا يسبح الله فهو كافر وإن قال سبحان الله فإن كان مهموما أو محبوسا أو مريضا أو خائفا فرج الله عنه من حيث لا يحتسب فإن نسي التسبيح فإنه يحبس أو يناله هم وغم تكبير التكبير يدل في المنام على ملازمه التوبة ومن رأى أنه قال في منامه الله أكبر فإنه يغفر بأعدائه ويرى قرة عينه ويجد فرحا وسرورا وشرفا تهليل التهليل في المنام هدايه ومن قال في منامه لا إله إلا الله فإنه يموت على الشهادة فإن كان في مصيبة يؤجر عليها وإن كان في هم وغم نجا وأتاه الفرج تحميد التحميد في المنام يدل على زيادة الخير ومن رأى أنه يحمد الله تعالى فإنه ينال نورا وهدى في دينه وقيل من راى كأنه يحمد الله تعالى رزق ابنا والتحميد في المنام غنى للفقير ومرى أنه حمد الله تعالى، فإنه رجل شكور ينال نفحة كثيرة وبني عالمين. قال الله تعالى: يا بلوى أشكر أن أكفر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. النمل، الأربعون. وقال تعالى: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إبراهيم التاسعة التوكل على الله التوكل على الله في المنام والتلفظ به يدل على بلوغ المقاصد وانتهاء ما هو فيه من شدة والتوكل على الله في المنام يدل على الإيمان بالله تعالى وحسن الظن به وعلى كفاية الأسواء والانتصار على الأعداء وبلوغ الآمال وربما توكل التوكل على الله توبة الفاسق وإسلام الكافر ربما دل على وقوع ما يتوقعه من الشر لكن عاقبته إلى خير التشهد مرى في منامك كأنه قائد يتشهد في الصلاة فرج عنه همه وقضيت حاجته ومرى أنه قائد للتشهد فإنه يرفع إلى الله حاجته ويبلغ مراده التكبر في المنام انه تكبر لتمكنه بسرور الدنيا وزينتها وفوزه بنعيمها واستقامة امورها فانه يدل على نفاد عمره التواضع الانسان في المنام اذا تواضع للناس ظافر وعلى وارتفع التبختر تبختر الانسان في المنام يدل على الخطأ في الدين وعلى إصابة شرف في الدنيا زائل التملق مرر في المنام كأنه يتملق لإنسان في شيء من متاع الدنيا فذلك مكروه التعزية التعزية في المنام في من كان ذا يسار وحسن حال دليل على مضرة تصيبه وفي من هو في شدة دليل منفعة التحابب تحابب الإنسان لغيره في المنام إذا كان في الله فهو دليل على وجود رحمة الله ورضوانه وعلى الإقلاع عن الذنوب واهدایة الكافر إلى الإسلام وإن كان في غير الله تعالى لدنيا يصيبها مثلا فهو دليل على عقد شرك نتيجتها الخيانة توديع التوديع في المنام يدل على زوال المنصب أو طلاق الزوجة أو موت المريض أو الهجرة من وطن إلى غيره التعلم تعلم الإنسان في منامه القرآن بتلقنه أو حديث النبوي يكتبه أو حكمه يتلقنها أو صناعه يتقنها فإنه يدل على الغنى بعد الفقر والهدى بعد الضلال وإن كان الراي اعزب تزوج أو يرزق ولدا أو يصحب من يرشده ويهديه إلى الحق التجرد تجرد الإنسان من ثيابه في المنام ولم يعرف تجرده في بر أم في معصير فإن كان في محل عام وعصط المنأ والعورة بارزة وهو مستحل منها فإنه يهتك ستره ولا خير في ذلك وإن لم تكن العورة بارزة فإنه يسلم من أمر هو فيه مكروه وإن كان مريضا شفاه الله أو مديونا قضى الله دينه وقيل إن التجرد ظلم وتجريد الميت في المنان دليل على جبر الرائع على طراق. وظل في ماله أو على السفر أو على التوبة من الذنوب تحويل تحويل الأشياء عن معهودها كالشجرة اليابسة تعود مثمرة أو العكس فإن ذلك في المنام يدل على تغير أرباب المناصب أو اختلاف أحوال العالم من شر إلى خير أو من خير إلى شر تنور من النورة من رأى في منانه أنه تنور في الحمام واغتسل فإنه يخرج من دين عليه وإن كان مغموما ذهب غمه وإن كان خائفا امن وإن كان مريضا شفي وإن كان لم يحج حج هذا إذا حلقته النورة فإن لم تحلقه فإنه غم قائم وقيل إذا حلقته النورة فإن كان غنيا ذهب ماله تشبه تشبه المرأة بالرجال في المنام أو العكس فإن رأت المرأة أن عليها كسوه الرجال أو هيئتهم فإنه يحسن حالها إذا كان قدرا موافقا وإن كانت ثيابا شنيعا فإنه تغير حالها مع هم ويصيبها خوف وكذلك رجل تردي التردي في المنام من علو إلى أسفل فإنه يدل على تنقل الأحوال من خير إلى شر أو من زوجة إلى غيرها أو من صنعة إلى صنعة أو من بلد إلى بلد ويستدل بحسن العاقبة في ذلك كله بما صار إليه في المنام فإن كان الذي نزل إليه في المنام سرجا أخضر أو مأكولا طيبا أو قوما صالحين فإن ذلك وشبهه دليل على حسن حاله فيما يقول إليه وإن ذأل إلى خاربة أو على حيوان كاسر دل على سوء العاقبة فيما يصير إليه تلف من رأى أنه أتلف في المنام شيئا حسنا أفسد ما هو عليه من الخير أو ينقض شهادة أو عهداء وربما دل التلف على الحق لأنه سرب لتلافي الائتلاف تريض هو في المنام دليل على العلم لأرباب الاجتهاد وربما دل ذلك على فساد الدين تحدث التحدث في المنام لما ينبغي كتمه دليل على تبذير المال أو إلقاء الحكمة إلى غير أهلها فإن تحدث في المنام بنعم الله تعالى عليه كان دليلا على شكر الله تعالى والاحتفال بحمده على ما تواصل التواصل في المنام يدل على صلة الرحم ومواصلة الصول. فإن واصل في المنام العلماء والصلحاء دل على حفظ مودته ووفائه بعهده أو التقرب إلى أرباب المناصب بما يحظى به عندهم وإن واصل في المنام أحدا من أرباب البدع وأهل الذنة دل على فساد دينه ودنياه وتضييع أوقاته في اللهو واللعب تهاجر التهاجر في المنام ضد التواصل تدبر الأمور تدبر الأمور في المنام يدل على علو القدر تفليس التفليس في المنام دليل على نقص حال المفلس في دينه تعزير الإنسان تعزير الإنسان في المنام وقار له وتعظيم قال تعالى وتعزروه وتوقروه تدثر الإنسان تبثر الإنسان في المنام بثوب أو نحوه نشاط في طلب الرزق والتبثر أيضا يدل على مقام جليل يحصل له تبخر الإنسان تبخر الإنسان في المنام بالبخور حسن معاشرة الناس، وقيل هو للمريض دليل الموت، والحنوط والتدخين بالطيب ثناء حسن من خطر لما فيه من الدخان، وأما العنبر فنيل مال من جهة رجل شريف، والمسك وكل سواد من الطيب كالقرنفل والجوز سؤدد وسرور، وسحيقه ثناء حسن. تمتمة تمتمة الإنسان في المنام من رأى في منامه أنه تمتم، فانه يصيب فقها أو فصاحة أو يصيب رياسة وظهورا على أعدائه تخمة في المنام من رأى أن به تخمة فإنه يأكل الرباء فإن فإنه يحرص على السعي في أموره تبسم التبسم في المنام دال على السرور واتباع السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك تبسما تأويل التأويل في المنام دال على الأخبار الواردة عن لسان من ليس بصادق فإن فسره له أحد في المنام صادق فهو كما قيل تيمم هو في المنام يدل على قرب الفرج فبرا أنه يتيمم للصلاة أو للطهارة من الجنابة فقد قرب فرده لأن تيمم دليل الفرج القريب من الله تعالى والتيمم في المنام دليل على السفر أو الإنذار بالمرض الذي يحتاج فيه إلى التيمم وربما دل على فقد الماء للمسافر. انتهى الوجه الأول